إهداء. إهداء. إهداء إلى جموع الشباب والكهول الباحثين عن لمعة من أمل إلى الحيار الضاربين في التيه الباحثين عن مشاف الروح المثقلين بجراح الذنوب مثلي هذا باب الفرج الصلاة حق الله العظيم على الناس أجمعين فاكشف الحجاب يا صاح وادخل